فإن حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والامين ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاء والله بصير بالعباد